يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئت الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة, ويوم القيامة بئت الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفتهم فما أعلنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من جاء أمر وما زادوهم غير تثبيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن قاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود